يا شمس فيي سوم بالغمام تلبذي ها قد بدت شمس الايمان قامت قد ارسل الله المؤمن هاديا قوم اتبع المهدي حتى تهتدي سبحان من سن الوجود توحدا فالله من حيث النهايه يبتدئ ختم الرساله بالرسول محمد ختم الامامه بالامام محمد صلى على محمد وعلى محمد طاح المصطفى والمرتضى الكرام حضروا مجلس تتويج مهدينا اكو واحد يسال يقول ليش انتم من تجيبون اسم الإمام المنتظر حبيبي اقعد بمكانك اقعد بمكانك ان شاء الله بيعلي لنا عندنا ويا الامام ليش من نجيب اسم الإمام المنتظر نخلي ايدينا على رؤوسنا طاغى المرتضى طاغى المصطفى والمرتضى الكرار حضره مجلس تتويج مهدينا وجابت تاج رانس وحضره الزهراء بيدها تتوج رانس والينا وهذا السبب من نذكر الموعود نخلي على نخلع للرؤوس في ايدينا خادم خادم الى الشاعر الى الشاعر الاديب صفاء الدفاع الرميثي عمي طاح المصطفى والمرتضى الكرار حضر ومجلس التتويج والينا اجابت ايانج يا رانس وحضره الزهراء بايديا هتتوج رانس والينا وهذا السبب بنذكر الموعد نخلع للرؤوس جفوف ايديا نصلوا صلوا على بارك الله بيك الليله عندنا قصائد ان شاء الله منها قصيده البيعه قصيده البيعه اريد الكل مثل اقتداء شلون المعروف تاريخيا الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع كف امير المؤمنين علي الريدن بين للعالم وحدتنا وتضافرنا حول منبر ابي عبد الله الحسين اريد الكل كل من يلزم ايد اليمه ويرفع هالليل الكل الكل الكل, الكل, الكل الزم ايده وارفح اي ما شاء الله اي الله ما الله وش نجاوب